الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة والسلام على رسول الله على ا ل إ خ و ة الفضلاء عنوان فقه الدعاء ف أ ج ب ت ه م ل أ ن هذا من فقههم اذ أ ن ه ا ق ض ي ة العصر و أ ز م ة المسلمين ا ل ح ق ي ق ي ة في أ ن ه م لا يحسنون التعامل مع دينهم و أ ع ل م دائما أ ن أ ع د ا ء ا ل أ م ة كثر و أ ن اليهود يتربصون و أ ن النصارى يكيدون و أ ن المؤسسات ا ل د و ل ي ة تريد تدمير مجتمعاتنا غير أ ن الخلل ا ل أ ك ب ر في أ م ة ا ل إ س ل ا م في دواخلها فهي التي تحمل عوامل الضعف بالتفرق وبعدم ا ل ج د ي ة في التعامل مع الدين والشرع فالحديث عن فقه الدعاء هو حديث عن الدين في كلياته إ ذ أ ن هذا الدين عماده و أ س ا س ه إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين و أ س ا س الدين أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة لله خ ا ل ص ة وهذه حقوق فلله حقه من ا ل إ ج ل ا ل والتعظيم وللرسل حقهم من الحب والتقدير والاتباع وللصالح وللصالحين و ل ل أ و ل ي ا ء و ل ل أ ت ق ي ا ء وللعلماء و ل ل أ خ ي ا ر وللمعلمين حقوقهم ليس من ا ل ع ب ا د ة والذل إ ن م ا من التقدير والحب ولذلك الحديث عن فقه الدعاء هو حديث عن واقع أ م ت ن ا وعن ق ض ي ة ي و م ي ة ما منا إ ل ا وهو يناجي ربه ويكلم مولاه ويرفع م س أ ل ت ه و ي س أ ل إ ل ه ه ويتضرع إ ل ى ربه ولكن ا ل إ ج ا ب ة أ ح ي ا ن ا وعند كثير من الناس نحسها في أ ن ف س ن ا أ ن ه ا تتخلف تخلفت لضعف فينا أ م ا ربك فقد أ ج ا ب الرسل ونصر ا ل أ و ل ي ا ء و أ ع ز جنده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده لما دعاه الصادقون ولقد نادانا نوح فلنعم ا المجيبون فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصل ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمل وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آ ي ة فهل من م ذ ك ر وأيوب ربه إذ نادى ربه اني مسني الضر وانت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثله معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين و ذ ن و ن اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله أ ج ا ب الله ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لما دعوه ولا يزال يجيب من س أ ل ه وينزل النصر على من استنصره لكن إ ذ ا تخلف الدعاء فلتخلف الايمان في قلوبنا ولضعف ا ل ا س ت ق ا م ة في جوارحنا ولعدم اليقين و ا ل ث ق ة في الله عز وجل فقد دعاء مهم ل أ ن ن ا في عصر الطغيان المادي البنايات ا ل ش ا ه ق ة والسيارات ا ل ف ا ر ه ة والترف ووسائل الاتصال ا ل ح د ي ث ة ورغد العيش وكل شيء ميسر ومسهل أ م ا م الناس في هذا العصر ل نحتاج إ ل ى فقه الدعاء حقيقه ل أ ن ه يخرجك من أ و ح ا ل ا ل م ا د ة إ ل ى أ ش و ا ق الروح كثير منا قد لا ي س أ ل ربه ولا ينادي مولاه ل أ ن ه قد لا يثق في الله أ و قد يسيء الظن بنفسه ولا يثق في نفسه يقول أ ن ا كأن س أ ل ت الله الله ما ب ا ل د ي ن هذا من, من, من الضعف الذي في نفوسنا وكل من ترك وزهد واستغنى عن دعاء الله إ م ا ل أ ن ه يسيء الظن بالله يقول وهل عنده وهل يعطيني وهل يجيبني وهل يقدر وهل يفعل هذا لسوء الظن بالله أ ع و ذ بالله والظانين بالله ظن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء و إ م ا لاساءه الظن بالنفس تولاد الله ل و ل ع ن الله ا ما بدينا نحن ملطخين ونحن ش ن و ء ونحن ش ن و ء وهو الذي قال و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففي ظل الطغيان المادي وفي ظل إ ي م ا ن الناس بالمحسوسات والماديات لا يدعو أحد ربه احد أدعو الله على أمريكا ما أقول أمريكا تتدمر على يعني يقول و الله ما ا لك مرة ة ب ط ي ربه ا ت دي أ س وناس ل يقول لك ل ل ح ة دي وبجنود دي و ا هذا أ ي ض ا لضعفنا نحن ك أ م ة أ ح ي ا ن ا نشعر أ ن كل شيء من حولنا محسوس ومشاهد فلا نؤمن إ ل ا بالمحسوس والمشاهد وفي ظل هذا العصر أ ي ض ا يحتاج الناس أ ي ض الى إ فقه الدعاء لماذا ل أ ن ه ح ق ي ق ة ما منكم إ ل ا وله م ش ك ل ة وما من جالس من الحضور إ ل ا وله هم معلوم في ذهنه كثرت المشكلات وتراكمت على الناس الهموم وتواترت عليهم المحن تجرجر ا ذ ي ا ن ه ا في ديار المسلمين مشاكل على نطاق ا ل أ م ة ضعف وهوان ذل وتفرق ه ي م ن ة للكفار تدخل في خصوصيات المسلمين ه ي م ن ة للكفر علو لراياته احتلال لديار المسلمين تقتيل وتشجيع في ديار كل هذه على إ ط ا ر ا ل أ م ة وفي إ ط ا ر ا ل أ ف ر ا د من منكم خالي الوفاق من هم أ و م ش ك ل ة القاعد فيكم وما عنده مشكله ة م ن أ ك ت ر ح ا ج ة مجن ن ا ل ن ا س الفلس والمعايش ما في زول يقول لي أ ن ا ما عندي م ش ك ل ة مفلس ولا مفلس مفلس معناه في م ش ك ل ة ل أ ن ه انت يقولك ل دارين في البيت و ا ل أ و ل ا د دارين الاصول والامتحانات معارف ا جربت الشافع كان جاك يحب مساكن ت و د ي ن ا ل ت أ م ي ن الصحي و ك م ا عندك ت أ م ي ن صحي وسوي ش ن و والناس ت ع ب ا ن ة أ و ل حاجه فرس كثير من الناس يشكو الفقر ة و ق ل ة ذات اليد دي, دي م ش ك ل ة ثانيا من الناس من يشكو تراكم الديون والدين خطر خطر أ ع و ذ بالله من غ ل ب ة الدين وقهر الرجال وقال غ ل ب ة الدين بتجيب قهر الرجال طوالي ل أ ن ه بدينك منه راجل تاني بعدين ازور منه ما عندك ح ق الدين وما و هو راجل ب ل ا ق ي ك إ ل ا زور منه ا ل ل ه يلاقيك في بيت البكا بس ي ع ي ن ل ه كده انت ترجف وممكن قدام الناس كان ما عنده ثق إنت أ ز ولكن ده ت لشنو يجب ة ان يكون هناك اشياء أخي ا يا خ أخي. يا أخي من ى لان ن ل هناك ل ا ل ل غلبة ا د ي ن بجب أهل ا ل ر ج ا ل خ ر و و ك ا ل ل ه ع ي ن ك ك د هناك عبير ظ م م تطنون أحبه ا ل و ش ي ا لزول دينني ق ا ل لي ا خ ر ع ي سكت قلنا خلاص مسلين بيه قلنا هزول ياخي أ الشده د ي ن قلنا بعد ما دينك و أ ك و س ك ل ت ر ج ع ن ي حجي كان مسلكي العيد بترجعني حجي بعدين قلنا والله فعلا البيدينو بطير ي طير يقولك ل بس دينو أ س ب و ع أ س ب و ع د ي سبع س ن ي ن ياخي أ دو ع أسبوع شنو دي يا اسبوع أخي. ده اسبوع ل أ شنو ديل أسبوع قدر、دا. فعلا ل ا ن في ن ا س ق ا ع د ي ن ه ن ا و م ت أ ك د انهم والله يمكنهم بالليل مبنون من الدين والله اخوان ا ل د ي ده خطر والله يطير النوم من العيون ت ا ن ي يشكو بعض الناس وهذا كثير نشوز الزوجه ة و ا ل ل ما تسمع كلامي أقول له ما تمره تمره كلامي مكاجراني ومعه معه, عندي معه ما اقول ان والله قادر اطلقه واخر رتك بتكسر مشكلة نلبسه عندي له يشكو عقوق غنب الابناء سفع ويقول لك الشافعي لا يقدر م ان ك ل م ه ما ويقوم بصلاه ويحومه ويعرف كيف ن س و ل ه هذه م ش ك ل ة آ خ ر وذا أ خ ط ر يشكل م ر ض في جسده أ و مرضا في قريبه وهو عنه مسؤول ج ن ا ك انت、مسؤوليتك. لولا دارة الزكاة أدونام أردن تنسى تحت مسؤوليتك مشهد يتنفس ودير ث ر ة المشاكل هذا عصر المشاكل ولا شك بالرغم من أ ن ه عصر الطغيان المادي لكنه عصر المشاكل والهموم في ذل هذا ه الخضم الكبير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل أ س ر ي ة ا ل م ع ق د ة الولد دار يتزوج أ ب و ه قال ل ه ما تمشي الناس دين دار يتزوج ولانه ا يحب البيت قال و أ ب و ما دار الجهدي وما شاعر الناس بالغصب أ ب و ه ما مشى م ع ه قال لها أ ن ا ما ت ي خ ا ش البيت ياخي مشاكل والله كترت مشاكل والبنت قال لك ان عرست في ا ل م ح ك م ة ل أ ن ه ذا صاحب ه و ن ا س ا وماذا ي ل د و ا ء وكذا مشاكل مشاكل مشاكل ك ث ي ر ة جدا يشكو الناس ك ث ر ة المشاكل لكن ل ل أ س ف الشديد المشاكل لا ترجعهم إ ل ى الله والهموم لا تردهم إ ل ى مولاهم ففي خضم المشاكل لا يحدث نفسه أ ن يرفع لله كفه أ و أ ن يدعو الله عز وجل واحد يقول لك مشيت الناس ا ل ز ك ا ة م ش ي ت م ن ظ م ة فلان ومشيت ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة ومشيت هناك تقول ل ه قمت الليل س أ ل ت الله يقول لك والله لسه راجل شنو لسه راجل شنو أ ل قاعد ن ا ش ن و يقول لك مشيت وين ومشيت وين و ج ا مولان عليك الله شوف لنا الناس اللي تعرفون من المحسنين تقول له أ ه ا عملت كيف س أ ل ت الله لجات إ ل ى الله يطرق كل ا ل أ ب و ا ب ولكن لا يفكر أ ن ي ط ر ك باب الله نهائي ما ي أ ت ي في ن ف س ه ولا يدور في خلدي أ ن ه مفتقر إ ل ى ربه محتاج إ ل ى مولاه ل ل أ س ف الشديد الاثنين ا ل أ و ل ى ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن فجرا الناس نايمين ان تقوم الاثنين ا ل ث ا ن ي ة ركعتين بس مزيدي ا والاثنين ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة دمعتين مزيد ا ت ا ن م ز ل د م ع ت ي ن واسال ربك كم مده ت ع ا ل م ن ق واليوم ل ذي في المحاضره تقول تركلي والله مداني والله اكلمك بجد ل ت ل ا ث ي ا ث ن ي ن ا ت بس وسهلات توصلك الى الله يا ا ل و ا ح د واحد حكى لي ق ص ة ط و ي ل ة خلاص يبكي بوك والله مشكلته يعني ك ب ي ر ة خلاص يبكي بوك مظلوم ظلم شديد كويس من, من أ م ه مظلوم من أمه قال لي أ ن ا مما قمت والله بس أ ب و هداي المسكين في رجال مجو خاشين بيت ن انا أ والله ما اعرف الرجال دا ا ي بجيبو شنو م ر ة ل ق ي ت ب ف ع ل ا ل ف ا ح ش ة مع أ م ه بعد ما بدو ي عمره عشر سنوات وكان ده قال لي كتف و أ ن ا لنبسته ولا قلت ل ا غلط سكتت ساكت لكن هي طايقت منه ل أ ن ه ب د أ يشكل ليها إ ش ك ا ل داخل البيت يقيد حريتها قال لي ده كلامه ي ا م ن طفشتهم البيت دخل ا ل ج ا م ع ة و ق ر ل قانون قريت قانون عشان أ ن ج م المجرمين اللي بتحكوا ا ل أ ع ر ا ض ديالي ق قال ل ياتي ذ بوكا ج قال قرد بوكا ل ل لي أمه ما بس ي بياه يبكي ا مشهر ما بأمه قلت له بوكا ا بكت وياتي ه أ ك لأمه البشر بكت البشر ما لا يذل الله. هناك مشكله ت ت ا ر ك كرتونه ا و ر كرتونه اوراق مراه نجيبه عندها مشكله مع, راج. راج. مع راجل تقول له يوم كدا عمل كدا و المحامي عمل كدا دير ورقه و يوم كدا رايدا عمل كدا و ك ت ب ل ي كدا و دير ورقه يوم كدا انا مشيت عملت كدا كدا دل مستند كرتونه تعت مستندات مشكله مع راجل قلتلعشيلي كرتونه و غومي س ا ع ت ن صباحا و غلاء الله, الله واشكلي ي خ و ا ن ن ا الشكوى للبشر مهما كان ومهما كان عنده فيها ذل الشكوى التي فيها عز الشكوى لله عز وجل ل أ ن ه ابشر حالك ما في زول ك ا ل ح ك ي ت ليه بيكلم الناس كويس ترى ز ي د ه انا ما كلموني يد انا كلمت الناس كلمتهم عشان يستفيدوا لكن ما قلتلون ه فلان ولا ل علاني انتم و ا ا عرفتوا المسجون ي عرفتوا عرفتوا م ا عرفتون في ا ل خ م س ة و ع ش ر ي ن م ل ي و ن في السودان دير ولا في السودان في ك مليون م في ا ل ثلاثين مليون دير بس في في ا ل ثلاثين مليون فا يا, يا اخواننا في ظل المشاكل ينبغي أ ن ي ل ج أ الناس إ ل ى الله طيب في ظل المشاكل في ظل المشاكل ماذا يقول الناس اسمع كامل قال كان ك ت ر ة عليك الهموم قال شنو ا ل د م د م ن و م هذا كلام سيء جدا ب ا لانه م ن س ب ة ل أ لا تحل مشكلتك في ا ل ح ي ا ة ولا زالت ربك المشاكل لا تحل بالهروب بالتحمل ما هي م س ؤ و ل ي ة خليك انا قلت للشاب ده الملل ا ي كان عملت أ ي ح ا ج ة شفت قلت له في الكفر أ ق ع د منه فيه الزنا ولا الكفر قال لي الكفر قلت لك كفرت انت تطيعه وتحسن لها ي بس إ ل ا في المعاصي وتسمع كلامه وما تحتقر س ي وما ا في د و ا خ ل نفسك وتطرف عليها وتبرها وتقوم بواجبه وتردت ك ان نصيحتي بجد أ م ك جد ح ج ج ه ا امشي ب و س ا ئ ا في راسه واعتذر لها وما تكلمه ولا أ ن ت بتعملي غلط ولا ك ن ت بتعملي غلط ولا يوم لا انا حقجك واعمل لا اجراءاتها وسوقه وزياده ا ل ح ج في ا ل ح ج براها بتعرف براها بتوق اخواننا شركه ت قلت ل ك الهدى ن كفرت ق ا و و ا ا ص ح ب م ا ا في ل ن وإن ي داي ا جهداك كفرت ع ل أن تشرك بي ما ل ي س ل ك به ع ل م ف ل ا ت التقنيه وصاحبهما ا في د أزودة ن ي ا معروفة ر ك لم يكن يختار امه ولم يكن يختار امه ما عندك ولا تزرع ز ر ج ه ا الاخرى ك ش ا ل حله وارفع راسك وحقق امك وما في شيء ب خ ل ي ك أ ص ل ا أ ن ت ت ن ج ل راسك ل أ ن ك ما أ ذ ن ب ت ه وانت أ ن ت ل آ ط ي في ربك أنت الان آ ن بعمل أجل ي أمك ربك ورطيع ل أولا ع ت ل د ي أمي ع م أمك سبب. حق. حق الحمل ل قلت له ت أخي أديها سبب بس حق عندها يا والرضاعة أديها بس وفرنا حق و في ر والرضاعة ن ا الحمل حق أ د ه ده ا الشيء احتملها مع أمك ربك ت ك في ط ط و و ن ر ع ت وحق هذا ك ت ي ر لو قعدت تحت ا ل ج ت ه لحق الرضاعه ح ل ل كويس فشوف إ ذ ا كثرت عليك الهموم يقول لك شنو الدم ده مشنو الدم ده منو لكن الصواب أ ن يقولوا ذ ا كثرت عليك الهموم فالجا الى الحي القيوم أ ح س ن ياتاه أ ح س ن فرجا الى الحي القيوم ولا أ ح س ن ل ل د م د م و ن و طيب إ ذ ا لجات إ ل ى الحي القيوم المشاكل تجد ح ن ا طوالي فهو في ناس عندهم عقده زيدي يقول لك انا والله مزنوق ب هل س أ ل ت الله الله يديني مما س أ ل ت بينه في زيدي ما بديك أ ك ل م ك مما ق ل ت أ ه ل نشوف بدين ي ما بديك لما حسن اكلمك ي حس ا ن أ بديك ل ي ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل لأحدكم ما لم يستجاب ي ج ما ع قالوا وكيف يعجل قال يقول دعوت دعوت فلم أ ر يستجب لي فيستحسن ويدع ع ق و ل لك ك ه نجرب مستيقن ربنا تجرب بجربه ما م خليك ه عليه عيسى ا ل س ل طالفه وكجبل إبليس ا جاو م د ه الفقه إنه دينه فقهنه يا أخوانا المشكلة المستميل ما ي لكن مسبح ع ن ي ا ل يعمل الدين من الدين ن قائنا من من ا حاجات هما س ودينه كويس لكن ما عنده فغي. الفغي مهم. فقه فقيه واحد أ ش د على الشيطان من أ ل ف عابد كان ما عنده فغي. الشيطان ع ا كان يشترى على ص ر ا ت ه إ ل العيد من ا ل أ و ل عيسى عليه السلام فوق الجبل الشيطان قال له أ ت ز ع م أ ن الله قدر لك كل شيء أ ن ت ق ا ل له تقول الله قدر اي شيء قال نعم قال إ ذ ا وقعت من الجبل ولم يقدر لك أ ن تموت أ ت م و ت قال لا. الشيطان له الشيطان بوس ب س ل ه ب ي ت ح ا و ر معه وقال لي. قال له انت ل أ حسك ان ت م ن الجبل ده والله ما كاتب لك تموت بتموت قال, قال له خلاص أ ق ف ز من الجبل نطق له ولا يصيبك إ ل ا ما كتب الله لك كلام كنت لا والله الشيطان وقال له الفرطة الشيطان عليه عيسى عليه السلام أنا طوارد يا اغنع مغنع مغنع ده ده رد حسن عيسى أخي قائلا لله أ ن يمتحن عبده وليس للعبد أ ن يمتحن ربه الله يمتحن العباد لكن العباد ما يمتحن الله ما تقول أ ن نجرب كان بينفع ولا بينفع ينفع طوالي وتاخذه يذوق قطع شك أ ت ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا في المسجد في غير وقت صلاتك ة أمامة قال يا أبا أمامة ما الذي أ إلى المسجد في غير و قال ت ص ل ة ق ا هموم وديون لجمتني يا رسول الله هموم ك ت ر ة والديون ك ت ر ة علي بس ده ك ا ل ت خ ي ر ما ودك كوبل لكن ع م ل حسابك الزمن ده ودك كوبل ما ب تبقى طريقه ب ش ج ا معزات وكلمه م ن ح س ن ما تجي تقعد ديونا ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة كويس ل د ي ن ا الجنه ا ل م ع ق و ل ع ش ر ة آ ل ا ف عشر أ ل ف لحد مائه الف معقوله م ا ت ا مش غادي ل أ ن ه زمان الصحابه ما بودو كوبر لكن والله يلموا فيك ناس يودو كوبر بعدها والله تبقى في ا ل ل ح ي لك ذاته عشان ك د ي من ا ل أ و ل والصحابه لان عندهم فقه الواحد يمشي الجامع بلا ح ظ ا ل و ا ح د كان زهج مشوين الواحد ت ل ق ى ويحوم في الشوارع الواحد ت ب ق ى زهجان يطلع كرسيو جنب البيت ويرش جنب الباب جنب البيت طلع الكرسي وخالف كراح في القراءه و ي ع ي ف في الناس و ي ع ر ا في الجامع كويس وناس يمشون النوادي وناس يمشون ف ض ا ئ ي ا ت ي ت ف ر ج و ا الزولد الذي ن يمشون في الجامع زمان الصحابه المساكن معمرته يمشون ا ا ل ج ع في الجامع أرسل المجلق ذاته يطلق نسيبه و ي ر ويرقد على ا ل أ ر ض على الحصير جاء قال ما الذي أ ت ى بك في هذه ا ل س ا ع ة إ ل ى هذا المسجد قال لا حيث أ ن ا و ا ل م ر ش ه كنا ف أ ق ا م ه النبي وقال له قم يا أ ب ا تراب ومسح التراب عن جنبه فكان علي يقول والله ل ه ي أ ح ب كني إ ل ي ل أ ن ه كناني بها رسول الله و هي ابا تراب ل أ ن ه نصق بالتراب فقال له يا أ خ ي دام اعشن فقط كذا قال ل ه م و م كثرا والقروش والمشاكل قال يا أ ب ا ا م ا م ة الا أ ع ل م ك كلمات إ ن أ ن ت قلتها أ ذ ه ب الله همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ومن ا ل ع ج والكسل ومن غ ل ب ة الدين وقهل الرجال قال أ ب و ا م ا م فقلتها ف أ ذ ه ب الله همي وقضى عني ديني بشنو ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة والسنن ا ل ك و ن ي ة ا ل م و ج و د ة لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة مع عصر المشاكل نحتاج إ ل ى تفجير معاني الدعاء و ا ل إ ك ث ا ر من الدعاء باعتباره من اهم ما يملك المؤمن من سلاح د ع ا ؤ ه واستعانته بالله وسؤاله ربه اخوانا ن فعلا بنحتاج ه ذ ه ا ل م س أ ل ة وسوف أ ع و د إ ل ي ه ا الدعاء ورد في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة تحت مسميات ك ث ي ر ة جامعها اللجوء إ ل ى الله وسؤال الله والطلب من الله ورد الدعاء بمعنى النداء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون النداء بمعنى دعا نادى ربه أ ي دعاه والنداء في ا ل ق ر آ ن موجود ويراد به دعاء ولكن معه إ ل ح ا ح وفي القرآن الدعاء ورد بمعنى ا ل سؤال و إ ذ ا س أ ل ك عبادي ع ن ي ف إ ن ل ى قريب و ج ي ب د ع و ة ا ل د ا ع ي إذا دعاء ف س أ ل الله و س أ ل الله من فضل ه أسأل الله يانجو ا أ ر ج و الله قال إ ذ ا س أ ل ت ا ف س أ ل الله ما ندعو و ر د ا ل دعاء و بمعنى, بمعنى استعان ل ا ة إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا ا س ت ع ن ت فاستعن بالله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين و ا ل ا س ت ع ا ن ة دعاء ولكن بطلب العون و ا ل ا س ت غ ا ث ة دعاء بطلب الغوث والفرق بين العون والغوث ان العون عام و أ ن الغوث لا يكون إ ل ا عند الشدائد اذو كان جاءت م ص ي ب ة و د ع ى الله يقول استعن بالله يقول و شنو؟, شنو استغاث لكن كان د ا ر يسال الله ساكت بدون أ ي حاجه اديني ل كذا و أ ص ر ف عني كذا بدون ما يديني ا ع ت ب ر ش ن و ا س ت ع ا ن ة ف ا ل ا س ت ع ا ن ة سؤال وطلب ولكن طلب العون من الله والعون من الله يحتاجه المؤمن في كل ل ح ظ ة بل إ ن لم يعنك ي الله على شيء ف أ ن ت لا تستطيع أ ن تفعل شيء حتى ا ل ع ب ا د ة اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسني لعبادتك إ ن لم يعنك ي لا تعال لذلك ا ل ا س ت ع ا ن ة طلب العون و ا ل ا س ت غ ا ث ة طلب الغوث و ا ل ا س ت ع ا ذ ة طلب العوذ والعوذ هو اللجوء والاحتماء ومن ذلك أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم دعاء النسبه أ ي أ س أ ل الله و أ س ت ع ي ن به و أ ر ج و ه و أ س أ ل ه أ ن ي ع ي د ن ي أ ن يحميني والفرق بين ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة عند الشدائد عند ا ل ش د د ا ا ئ ل ن ا ز ل ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة عند الشدائد ا ل م ت و ق ع ة ولكن من عدو يعني أ ن ت ت س ت ع ي د من عدو والعدو دماجه للسماجه لكن الاستغاثه ا ل م ش ك ل ة وقعت وانت ت س أ ل الله ان يرفعك و ا ل ا س ت ج ا ر ة طلب الجوار هو أ ي ض ا طلب ا ل ح م ا ي ة إ خ و ا ن ا استعاده ا ل ل غ ة في ا ل أ و ل العوذ اللحم الذي يجاور العظم العظم لما يكون بفول لحمه يسموها شنو عوذ ليه ل أ ن ه ا تحمي العظم اللحم بيحمي شنو ل أ ن ه ا ل أ و ل العظم ولا أ و ل اللحم العظم ل ح م ب د ذلك بيحمي شنو ا ع العظم تحت اللحم ل أ ن ه تحت و ل أ ن ه اللحم يحميه اللحم القريب من العظم يسمى عوذ ف أ ن ت تحيط نفسك وتحميها بالله بس كده في حاجه من أنا, انا نسيتها م ه م ة جدا عند الشباب الوسواس الوسواس كتل ك ث ر رحضروا ا ل سؤال يقول لك يا شيخ والله أ ن ا يا واحد قال لي أ ن ا بجنب في الوصل ث ل ا ث ة س ع ا والحمام يا من ناس أ ب و ي و ي د ق و ا لي البغل ا ولد هوي شاب ثلاثه ساعات والثلاثه مرات الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ب يغتسل ويتوضب الابريك ويغتسل ب ي بها طب ويتوضب بها بشيء إ ب ر ي ق افزده يخش يغتسل به ك ا ن لي معقول أ خلي و خ بالك سهريك ما ب ح ل و سهريك ما ب ح ل و خلي إ ب ر ي ق ياخي ده ي ا خ د ي س ق ر ا ل ش ر ط وسواس وسواس ت ق ي ي وفي ناس وسواس في العقائد وسواس في ا ل ط ه ا ر ة وسواس في الهدوم وسواس يجنبوا لك هدومي كل م ر ة وسواس لما نجي يعني يتبول وسواس واسوا. تجنبوا والوسواس حلوا في ا ل ا س ت ع ا ذ ب ا لله ل أ ن الشيطان د ه ضرب له العلماء مثلا قالوا زي الكلب في الشارع ا ل ك ل ف د ه كل ما يجاري عليه انت ت ج ف ما ب ي ص ل ح وتعملك ه تخوف ما ب ي ص ل ح لكن ب ت ج ف بتعطي بغبتك لو ضربته بحجر والحجر جري هناك وشم الحجر ويجيك راجع تاني ما بخارجك قال لي بخارجك ح ا ج ة و ا ح د ة تنادي صاحبه لو لقي سيدو قريب ولاخي اسمع أ م س ك الكلب دا مني قالك ل سيدو لا بشكره لا بصارعه لا بجيبعه كاس بس بيقول له ج ر الكلب ي مش قالك ل الشيطان دا كلب وهو في ا ل ن ه ا ي ة د ا ب ة وما من د ا ب ة إ ل الا إ و ر ب شنو آ خ ذ بناصيتها ي الشيطان تر ب ن ا أ خ ذ بناصيتك قل لا الله يالله ا الشيطان مني بس يمسك منك ل ل ا س ت ع ا د ة ا ل ا س ت ع ا د ة طلب العوذ و ا ل ا س ت غ ا ث ة طلب الغوث عند حلول ا ل م ش ك ل ة و ا ل ا س ت ج ا ر ة طلب الجوار قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه ملتحدا وكذلك ورد الدعاء في ا ل ق ر آ ن الكريم بمعنى الجار ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه تجأرون. تجارون هو دعاء ولكن الجار معه رفع صوت وربما سكوب عبرات كمان او ب ب ك ا ء او كذا داء د ش د ا الجار ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه ت ج ر و ن الجعر من معنى شنو؟ من معاني ش ن و من معاني الدعاء وورد الدعاء بمعنى الابتهال الابتهال ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على ش ن و ء يعني الابتهال وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال الدعاء هكذا رفع يديه حذوى و ك ه قال الدعاء هكذا والتوحيد هكذا و أ ش ا ر بسبابته إ ل ى السماء قال والابتهال هكذا ومد يديه مدا فالابتهال دعاء و ز ي ا د ة حركه دعاء و لكن معه ز ي ا د ة ش ن و ز ي ا د ة ح ر ك ة ولقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هذا لما دعا يوم بدر حتى سقط الرداء من على ك ت ف ه ج ا ء صديق من خ ل ف ه ووضع الرداء عليه وقال لا يخزيك الله أ ب د ا ووردا عند الاستسقاء إ ذ ا دعا كان يدعو حتى ي ر ى بياض ا ب ط ي هذا ه ابتهال دعاء و ز ي ا د ة حركه ة ودعاء لكن ق الدعاء ا ل هكذا قال والابتهال هكذا ورفع يديه م د ى د من الفاظ الدعاء في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة هذا باختصار نعم و ي أ ت ي الدعاء بمعنى ا ل ع ب ا د ة دا بس ج ا ي و حتى الان الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة كما ورد في الحديث قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة لماذا الدعاء يتضمن كمال الذل و كمال الافتقار و كمال الخضوع لله عز و جل الذل دعا معنى عبد و لذلك جعل الله الدعاء له وحده و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا احدا ت ب أحد د أ ب ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و ا ل ص ح ا ب ة والصالحون و ا ل أ خ ي ا ر أ ح د الدعاء لا ي ش ر ف فيه غير الله عز وجل لكن الدعاء عباده ل أ ن من دعا أ و ل ا أ ق ر بوجود الله ثانيا أ ق ر بضعفه وحاجته ثالثا أ ق ر بغنى الله وكماله هل يمكن أ ن ت س أ ل فقيرا يا خ و اخي ن قلت زول انت ل ش ر ع ده حد د مش القولة ي ي بيقولوا عليك شنو. جينا الناس ها قولة لمكة شنو غ ن ن ي اقررت جلع شنو هو ب و الطواجينة ل اخل لمكة جلع ك جينا تغنينا يا أخي أنت أ ق لله بالغنى و أ ق ر ر ت له ب ا ل ق د ر ة انه ي ن د ر نفس هذه المسائل لو أ ن ك دعوت غير الله معناها انك تعتقد فيه هذه العقائد تعتقد فيه السمع الكامل والعلم المطلق و ا ل ق د ر ة ا ل ت ا م ة والغنى الكامل والله يقول يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد ليشاء يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إ خ و ا ن ن ا الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك من معان من من من ما اطلق على الدعاء الكلمات ا ل ف ا ئ ت ة لكن من معان الدعاء وما يتضمنوا ل د ع ا ء الدعاء ي ت ض م ن ا ل ت و ح ي د لانك إ ذ ا س أ ل ت الله بعد أ ن تقر بملكه وتصريفه وتدبيره وقهره وربوبيته و إ ل ه ي ت ه وعطائه ومنعه وقدرته وغناه تقر بعكس ذلك في ضعفك وعجزك وجهلك وحاجتك و ف ق ر ك إ ل ى الله عز وجل بعد أ ن تقر بهذا لما ت س أ ل ه تساله سؤال العزيز ب أ س م ا ئ ه وصفاته ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى شنو فادعه بها يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين يا غني يا كريم يا ودود ت س ا ل تستنزل رحمته بسؤاله ب أ س م ا ئ ه هذا يتضمن العبوديه ة حسنا واحد قام وأراد لو ل ل يدعو مثل أعمل لنا الله أسجل قل قبل القبلة أنه نفسك عانضه أنت كده كده كده يدعو شوية عندك عندك عبر رفع رفع فوق بس الزول ده أ ن ت تشعر بمؤمن ت ق و ل بمؤمن أول ح ا ج ة رفع اليدين ع ل ا م ة الافتقار خلاص م ع ا ل ي ي د ن ع ل ا م ة انت ل ا ا ف ت ق ر م ع أ ن ما شاهد أ ي ح ا ج ة ياخذ ز ل كم بشر ا ل م ح ك م ة كان قاعد يهب شوخات ي في ج ي ب ه القاضي يقول له ايه ج ي ب كويس يدلدل شنو يدلدل يده فينا اذن في ا ل ص ل ا ي د ل د ل يديلن قال لي نفسه في محكمه يا أ خ ي دي صلاه ما في عدد الدين مناسبه الصلاه ما ي عدد الدين الصلاه دي ج ا ش و ه ف ي ا ل ق ب ر ودفوقه قال ليك ده أ د ب الوقوف كده أ د ب ده أ د ب ا ل ص ل ا ة دي ز ي ن ة ا ل ص ل ا ة ز ي ن ة ا ل ص ل ا ة تخوتي د ك كده ل أ ن ك بتكون معناها واقف و إ ن ت منكسر انكسار شديد ي خ و ا ن ن ا العباده ي الذل لكن العباده تجمع حاجتين الحب والذل الحب مع الذل إذا ا الله الله لان ل ل ل ه أ الله يحب الدعاء و ل أ ن ك قبل ذلك س أ ل ت ه ف أ ج ا ب ك ولذلك أ ن ت ت س أ ل ه و أ ن ت تذلله وتفتقر بين يديه ومن هنا جاءت ا ل آ ي ا ت ا ل ن ا ق ق ة ب أ ن الدعاء عباده قال سبحانه هو يبين أ ن الدعاء ع ب ا د ة قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني ما في عباده هنا ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي عن عبادتي لانه جعل الدعاء عباده ولذلك ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله يدعو شوف يدعو بعد ما حسن كان, كان. الدعاء ي ق ب عباده طوال ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون و إ ذ ا ح ش ر الناس كانوا لهم أ ع د ا ء وكانوا ما قال بدعائهم ب ش ن و بعبادتهم ك ا ف ر ي ن كويس وكذلك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام دعا الله وقال عسى أ ن لا أ ك و ن بدعاء ربي شقيه ل أ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة الدعاء ا ل ع ب ا د ة إ خ و ا ن ن ا دعاء غير الله كالاتي الذي تدعوه من دون الله على ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل أ ن تدعو مخلوقا فيما يقدر عليه ودا معناه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه الناس بالناس وشنو والكل برب العالمين إ ي د ك معانا لو س م ح ت في ا ل ع ر ب ي ة دفره دفره ي د ك يدفر معك ما في ش الحرامي الحرامي ا ن ت ل ب كوري كوري أ م ر و ر ا ل حقوني <تصفيق> ما عندك ع ا ج ه ل أ ن ه ب ي ق د ر و ا ب ي ج و ن الناس ب ي م ك ا ا ب يكونوا قد ا ف ض و ا القران الكريم و ل ن ق ر ي ب ب ي ج و ن ا قد افضلوا س ك ا ف ض ل و ر ي م ا ف ي ل و ا قد افضلوا قد افضلوا قد افضلوا قد ا ف ض ل و ن ا ل ل ه لأنه ف ي م ا ي قد ر و ن ع ل ي ه قد ا ل ق س م ا ل أ و ل ا ل ق س م ا ل ث ا ن ي أن ي ك و ن ح ي ا و ا ل أ م ر ا ل ذ ي د ع و ت ه د ف ي ه ي قد ر ع ل ي ه غيره من ا ل ق ر ي ب و ل ك ن ه بعيد زي شنو؟ زول عربته ي اتعطلت في الصحف ة لا لانه ما المثال حساسية بينا يكون في ذ ت ما ح م د سيد ل و عربيته عارف اعطلت الصحافة ح م م دعاني سيد البحري محمد ز ا ل ر ده ل الا اشك ان بعد ان اعتقد في ث ل ا ث اعتقادات ا ل ع ق ي د ة ا ل أ و ل ى أ ن ن ي أ س م ع بدون و ا س ط ة يعني ماذا الريموبيل ا قال لي تعال حالني كورساتي تفخل د ه ئ ن ا لا يرحب معنا أ ن ا بسمع طوالي و أ ن لي علم كامل دعاني أ ن ا أ ع ر ف وين يا اخوانا خرطوم دي حسنا كبير اه اه انا أ ع ر ف وين أ م ك في م ب د ة أ م ك في الحجوز في الصحافه ف ي ا ت مربع ف ي ا ت شارع جم اسمها شنو المستشفي ى د محمد مالك ولست ه و ا أ م ك ي ب ا ه ح م ا ل ي ه ب ا ل ح م م ا ل ك جمجي ح ا ل م خ ت ر ب ي ن في ا ل ص ح ا ف ة في الامتداد وفي ي ن ا ل ص ح ا ف ة أ عرفه كيف يكون ا ل م ا ب ق و ل لي أ ن ا في المحل الفلاني ة ا ل شارع الفلاني يا ش ي خ م ح مسير د ب حميد ب س ب ق و ل لك ا ل حميد م ع ن ع أ ن ا ب س م ا ل ب ا ق ي بري ا مانع اني علم مطلق ك و يا س ي حتى كان فيزول يا ركول الريفه انت بتلفت شوفويت فلمعنا م ن هنا كوالك لي دي معيني كورك ليس م ع ت و ا ل خ ر ط و ن ديوز قدام عيني شفتو لي قاعد ق و ر ك لي من دون الناس ياخي ده دي إ ل ه ي ة دي والله هذا لا يحق أ ن يقول ل بشر والله ولا يجوز الأمر ان ي ص ر ف ل بشر ا ل أ م ر الثالث أ ن لي ق د ر ة م ط ل ق ة بمديدي من بحري و أ ف و ت الناس مش بالكبر ي أ ن ا بكبر ي ل ا ح ا ج ة بس إ ي د ي طوالي و أ م د على حد الصحف ا و أ ل ز م ع و ل ع ر ب ي ة معقول والله هذا هو الشرك ف إ ذ ا دعوت مخلوقا بعيدا عنك فيما لا يقدر عليه إ ل ا القريب كان هذا من الاعتقاد فيه ل أ ن ه ما فعلت هذا إ ل ا بعد أ ن انقدحت في ذهنك ثلاث عقائد في البشر وهي لله وحده العلم المطلق و ا ل ق د ر ة ا ل م ط ل ق ة والسمع الكامل وهذا لمن لله الواحد الديان لا يكون لبشر والقسم الثالث أ ن يكون ميتا وهذا من باب أ و ل ى يكون ذ ا ت ه محمد سيدنا مات و ك ب و فوق التراب ت ج ي ك م ص ي ب ة أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض إ ل ه مع الله قليلا ما تذكرون إخواننا لا حوائجنا ينبغي أن نجحن أين تقضى افرايت ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه ة هل هن موسكات رحمتي ل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كلام مانع ذا معطي منعت منك ينفع أعطيت تق لا تستطيع ق و ة على وجه ا ل أ ر ض أ ن تعطينا أ ن تمنعنا و إ ن اردت أ ن تمنعنا لا يستطيع احد أ ن يعطينا ولو كان ذا جد ذا جد يعني شنو ذا ج مكان انرفع ونصيب و أ ن ه تعالى جد ربنا متخذ ا ا صاحبته ولا ولدا الجد سمو جد ل ي ل أ ن له في الحفيد نصيب أ ب و أ ب و ك يسمو شنو تقول دا شنو ذا جدي والجد الذي له نصيب ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا اخوانا ن أ ع ل ى س ل ط ة في السودان من رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة أ ق و ل لك قول قال ي ك ما ينفعك ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان الله ما أ ذ ن لك كان الله ما صدق لك كشف فوق والله عمر ا ل بشير ما صدق لك في الواقع والله تكون تخش عليه ولو ي ص ل ي ك و م ا ب س ي ر ي م ك ل ي ك ت ب هناك ش ي و ر م و ا ل ل ه م ا ك شيء يمكن ان ك و ن ن ا ك م ي ل يمكن ان ي ق و ل هناك ي ء ي م ك ان يكون هناك شيء ه م ك ن ا ل يكون هناك شيء ي ك ن ان يكون ن ا ك شيء يمكن ان يكون ن ا ك شيء يمكن ان يكون ه ن ا ل ش ي م ك ن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون ه ا ج ة فوق و ا ل ل ه د ا ر ي د ي ك م ان يكون ه ن ا ي ء يمكن ان يكون ه ن د ك شيء يمكن ان ي ك ل أ ن ا ل ل ه ل م ي أ ذ ن ان ي و ل ذ ل ك الدعاء لله عز وجل وحده سبحانه وفيه كمال ا ل ع ب ا د ة وتمام التذلل من فقه الدعاء أ ن للدعاء آ د ا ب ه ا ل ث ب و ت ي ة و آ د ا ب ه ا ل ع د م ي ة و آ د ا ب الدعاء ا ل ث ب و ت ي ة أ ن من دعا عليه أ ن يكون فيه أ ش ي ا ء أ ن تثبت فيه أ ش ي ا ء هذه ا ل آ د ا ب ا ل ث ب و ت ي ة و ا ل آ د ا ب ا ل ع د م ي ة أ ن تعدم فيك أ ش ي ا ء ما تتلقي فيك كانت تلقت فيك الحاجات دي ك ا ن فيك الدعوه م س ت ج ا ب ن ب د أ ب ا ل آ د ا ب ا ل ع د م ي ة ل أ ن ه ا أ ق ل و ل أ ن ه ا أ خ ط ر أ و ل ه ا عدم التلبس بالحرام الرجل يطيل السفر أ ش ع ث أ اغبر السفر معناه في طاعه ما في حرام و أ ش ع ث أ خ ب ر هيئته هيئه عباده يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام قد غزي بالحرام ف أ ن ا يستجاب لهذا الحرام يمنع الدعاء كثير من الناس ب يدعو الله ا يقول الله ب يستجيب لنا مش ل أ ن ه ما عنده و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خ ز ا ئ ن و ع ن د ه لكن نحن ا م س ت ح ي ل لانه متلبسين بالحرام خرج بنو اسرائيل ي س أ ل و ن الله عز وجل في في, في, في, في استسقاء فردهم الله عز وجل و أ و ح ى إ ل ى نبيه في ذلك الزمان قال له لقد خرجوا إ ل ي بقلوب ق ل و ب التي يحملونها ح ا س د ة حاسدين بعضهم وطالعين يقول الله قال ورفعوا ط ا الله الدين قال ل يقولون له ع ي ن إ ل ي أ ك ف ا سفكوا بها الدماء وبلغوا بها البيوت من الحرام يقول الله قال ونطقوا ج ا ا الله ء و يقول ي له د قال و ن إ ل ي ب ا ل س ن ة اللسان قالوا يا الله دينا اللسان وكذبوا به وقالوا به ا ل ز و ر في ا ل أ س و ا ق التلبس ي ن ق و له الله قال ل ا دين بالحرام عدم الحرام هذا من اداب الدعاء ثانيا عدم الاعتداء في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا يا سلام ت ض ر ع د ا من معاني الدعاء ما سبب التضرع أ خ ذ من الضرع التضرع من الضرع السخلة إ ذ ا رضعت أ م ه ا ت ح ر ق فمها من أ ج ل أ ن تجتذب اللبن صوت فمها مع ضرع أ م ه ا يسمى تضرع ده إخوانا. الدرع. الدرع الدرع. الدرع ده يبدأ اسمه ده وبيلسانه يا أخواننا التضرع الضرع تعرفوا الضرع لا تعرفوا الضرع الضرع السخلة الصغيرة طوالي من خشمة بتعمل تضرع بتجي ترضع تلقى بيتحرق خلق أو شنو شنو شنو بجرجل ا ل س ل ط تضرع قال ادعوا ربكم هكذا تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول وهلاك قال وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين المعتدين في الدعاء ما تعتدي ن من الاعتداء في الدعاء قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يدعو ب إ ث م أ و ق ط ي ع ة رحم دا من الاعتداء في الدعاء تقول يا الله أ خ و ي اخوك الفلان إذا تكسروا ويتسوي أ س ج ي ء لحمك الله ي ق ب ل كلامك ا ذ ولا يجزاك كويس او من دعا الله عز وجل معتديا ب أ ن يسهل له الحرام يا الله أ ن ا اداري س ر ق البنك دا تنووني العسكري وتسولي دعا هذا دعاء الله ي ق ب ل ه ما باثنين هذا م س ت ج ا ب احدث ما لم ي د ع بجنون باسم ذاته أ و ا ل م ب ا ل غ ة في الدعاء واحد ا ا ن ع ب سمعه س اللهم أ س أ ل ك القصر ا ل أ ح م ر الذي هو عن يمين العرش ابن عباس قال له مالك م القصر ا ل أ ح م ر و ا ل أ ز ر ق قول اللهم أ س أ ل ك ا ل ج ن ة أ و الفردوس أ س أ ل ح ا ج ة زي دي ما تدخل في حاجات انت م ا ع ب ك ي ب ذاته ا ل أ ح م ر الفل ما لكم قال شفت الكلام قال الكلام دمنا قال قال لنا قال لجابه له لنت له لين وين أنت شفت الاعتداء في الدعاء ثالثا عدم ا ل ت ع د ل يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعدل كما في الصحيحين يقول دعوتي د ع و ت فلم أ ر ى يستجب لي فيستحسف ويعود دعاء تقول يا أ خ ي أ س أ ل الله أه يقول لك س أ ل ن ا ه كثير ما في ن ت ي ج ة يقولك أوريك لأن أنت أنا لأحاكم أصدر عرفت في نتيجة لأن ما إنت قلت ده أنا عرفت في نتيجة شفت كيف التعليق الكامدة ما من ما ما ثم عدم شفت قلت ده لا تعلق الدعاء قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يقول أ ح د ك م إ ذ ا دعا ربه اغفر لي إ ن شئت ف إ ن ه لا مستكره لك الديني ت ق و له ا كان دائم قلت له ديني الله بس ما تعلق عدم التعليق ثم عدم ا ل غ ف ل ة عدم الغفله ل لا ل ة ا تدعو الله لا, يقبل الله لا يقبل الله دعاء عبد قلبه لاه غافل بدعه وما عاد ب ل و ح ر ش و ا ت ه الله ب ي س ت ج ي ب له هذه خ م س ة آ د ا ب ع د م ي ة ثم ا ل آ د ا ب ا ل ث ب و ت ي ة و أ و ل ا ل آ د ا ب ا ل ث ب و ت ي ة الدعاء بقلب منكسر إ خ و ا ن ن ا أ ن ا د اريكم ح ا ج ة الناس يتم ربهم مشاكل لكن ما بيعرفوا يتعاملوا مع المشاكل بيتخلوا غربان بيظنوا عليهم الله أنه أنه أ ن دعاءنا ا ن ه لا يمكن أ ن ي ج ا ب و يقول الله ب ا ل د ي ن يعني يدعو و هو م س ت ح س ر يقول الله ب ا ل د ي ن زي ده فعله الله ب ا ل د ي و ه ا ل أ ذ ا ن نعم ف ض ل تفضل أ و ل آ د ا ب ا ل ث ب و ت ي ة في الدعاء أ ن تدعو الله و أ ن ت منكسر و أ ن ت موقن ب ا ل إ ج ا ب ة و أ ن ه يعطيك و أ ن ه يجيبك و أ ن ه الغني وغيره فقير و أ ن ه القدير وغيره عاجز و أ ن ه الكريم وغيره بخيل مهما أ ع ط ى ت س أ ل الله و أ ن ت تعرف هذه المسائل ف و ح ي ج ل سفيان الثوري قال دعوت الله كثيرا ولم يعطني ق ل ل الله أ ن ا بس أ ل ل ه كثيرا ما اعديني قاله ل ماذا س أ ل ت ده شنو عن... أسألت قال له شنوه ق ا ل ت ه حانوته دكان زول بس مشكلته كلها ذ لدكان كريز لكن ماجا ء في ا ل أ ث ر انه قال ن ا ص ي ة ف ا ت ح على شارع زغرت لكن ا ل ي و ن ق ا لديه دكان ان شاء الله جوا حنه قال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا ب خ ل ا منعك ربك عطاءه لطفا لا ب خ ل ا مداك الدك؟ معناه د ا ك قال منع الله عطاء ما تقول الله مداني منع الله للعبد عطاء ل ل أ ن ه في علم الله أ ن ه إ ذ ا أ ع ط ا ك ما س أ ل ت كان فيه هلاك دينك ولذلك منعه ر ح م ة بك لقاني واحد قال لي يا أ خ ي أ ن ا قال لي في ج م ع ي ة الكلى تعالزوني هو مره استفتاني في المسجد قال لي يا شيخنا أ ن ا عندي مشروع فيو خمسين أ ل ف فدان كلها م ز ر و ع ة حبته بعدين قال لي اشتريتي ل ش ق ة في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ش ق ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة والله هذا ياخذ موفق توفيق شديد لا وقع ا ل ق ا ه ر ة ولا مشى دبي وزاد مشى ا ل م د ي ن ة عديد خلاص وعديد قال لي هذا رجاور لكن في ناس بسعى في حوائجهم وبقدرون حوائجهم بتوفيق الله ربنا ي س خ ر ل ي وعندهم كلو مرضاني أ ه ا داير أ ش ا و ر ك أ م ش ي ا ل م د ي ن ة ولا اغنب هنا قلتل انت داير ا ل أ ج ر ولا داير ح ا ج ة ت ا ن ي ق ل ت داير الاجر قلتل أ ج ر هنا ما في ا ل م د ي ن ة انت تسقى لي بس تمشي موسي م و س ي تمشي تنزل في م ل ك ك لكن هنا دا تغنب ما تمشي أ ص ل ا ل أ ن ه ممكن ربنا يجعلك ت ح ي ي نفس كما قال تعالى ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا ا ل ع ب ا د ة في ا ل م د ي ن ة ليك انت لكن م ك ت ا في السودان نفع متعدد فعلا م ا ش ت ه ي ت ع ن د ه عماره يغسلوا لنا ا ل ك ل ا مجانا, مجاناً. الغسيل في الشهر ب يكلف مليون ن م ش هم في اليوم يغسلوا لثمانيه أ م ث ل مجانا يوميا شغل كبير خلاص قال لي ه مولانا ق و ل لكم ك ب ر ن ع م ة ربنا أ ن ع م علي إ ن ه أ ص ا ب ن ي بالفشل الكلوي قال لي ي أ صدق خ ل ت المجال ده جاني فشل الكلوي وقمت زرعت ليك ا لكن بقى لي لي ه في هذا لماذا و و ض لا عمى ل ل يمكن ان أموت ل يكون أ ل ى نعمه ة إ ن بقعد مرض ك ل الله عز وجل يمكن ان ي ك ي ر ة لك ن ما جاء للحياة بخبر م ر ض الله ك ا ر عز و ا ل يمكن ن ع ة أ ر م ك ا ل ي يا خ و ا ن ا د ا ئ م ا ربنا عطاء دائما تقدير الله عز وجل فيه ا ل ح ك م ة لذلك من أ س م ا ئ ه شنو الحكيم مرض المرض هذا الكفر و أ ش ي ا ء ت ا ن ي ة جاء في ا ل أ ث ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أنين انين ل م ر ي تسبيح ض ح و ه تهليف أنين المريض تسبيح وحنينه تهليف ح ا ج ة غ ر ي ب ة خلاص ده استفاد قال لي بعد ذلك تحول مجرى حياتي نهائي الدنيا عرفتها و ا ل آ خ ر عرفتها زما كنت مد د الدنيا مساحه اكبر من النار هل آ ن ا ل د ن ي ا ختاجه لي في الركوب خمسين أ ل ف دم ا م ز ر و ع ة ويجيب ب ج ر و ش طوالي لكن أ ن ا ب ج ي ت عارفه بعد ب ج ي ت إ ن س ا ن ق و ي س كان لي زما قال لي م س ل م صلى عادي لكن ح س ه ب ج ي ت عايش ل رساله فلو لذلك شوف أ ه م شيء أ ن تعلم أ ن منع الله عطاء انت دعيت الله الله مدك دشنو دا دع ط ا ء و أ ح ي ا ن ا يصيبك الله بالمصائب لتدعوه قال يبتلي الله عبدا فيشدد عليه البلاء المرض وحكايه التر ب الملائكه يقول يا الله هذا عبدك فلان رجل صالح يقول الله لملائكته أ ح ب أ ن أ س م ع صوته داري ي ق وشنو ل داري ي ق وشنو ل يا الله أ ا ل و ل لما يالله ك و ن ع ي د دي من جوه سيطلع ما زال البر الثاني دي لما يقول لك يا الله ولا يا ن ط ي ف انت بتحسبه ا ن ه ذي ن ط ي ف بصح ي بصح ي ذي من جوه و ح ب أ ن أ س م ع صوته لذلك قال بعض السلف إ ذ ا أ ص ا ب الله عبدا ببلاء فدعا تفجر في نفسه من القرب و ا ل ص ل ة بالله و ا ل أ ن س بالله و ح ل ا و ة المناجاه و ل ذ ة الدعاء ما ينسيه مصيبته ويتمنى لو أ ن ه على ا ل م ص ي ب ة مقيم حتى لا تذهب لذته و ج م ع ي ة قلبه على الله بعد شرب ج و د ه اشد هذه م س أ ل ة م ه م ة جدا من آ د ا ب الدعاء الذل والانكساق شوف رسول الرسول ل لما اندع ب ب ن شنو ا قال انت ت ح ان ر ل ب ن ا ان ع ب دعا ا ي د ربنا قال اللهم انت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري انا ل ب ا ئ س الفقير المستغيث المستجير ا ل و ج ر المشفق المقر بذنبه أ س أ ل ك م س أ ل ة المسكين و أ ب ت ه ل إ ل ي ك ابتهال المذنب الذليل و أ ر ج و ك رجاء الخائف الضليل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أ ن ف ه لا تجعلني ربي بدعائك س ق ي ا وكن بربي ر ؤ و ف ا رحيما انت خير المعطين وخير المسؤولين شو واحد يقول مولانا أبو يقول بدعادك طبعا الدعاء أدين كديس يفعل؟ الناس ذاته أكثام يا فاتحة لك ف ت ح دي عرفنا لكنه م ك ر د ي ما ع ر ف ن ا بقرياتي والله فتح ونوعا ح د ي ق و ل لك فتحت ب ي ت ك ل ب ي ق والله ل لك و ا ل ف ت ح فيه لكن بيتكلمه ب ا ف كويس ا واحد ت ة كاربة ي ما ق ولكن يكون ش و ف ا ل دوعدك ي ف هذا دوعد في هيتا دلو وفي هيتي ا ر ب وفي هيتا كارب لله عز وجل وفي ج ل و اعتراف كان يحيى بن معاذ يقول كيف يا اخوانا كم تعرف تدعو ذاته مهم قال عمر رضي الله عنه قال والله لا أ خ ا ف ولا أ خ ش ى عدم ا ل إ ج ا ب ة ولكني أ خ ش ى عدم الدعاء ف إ ذ ا حسن الدعاء كانت ا ل إ ج ا ب ة يحيى بن معاذ يقول اللهم اجعل أ ع ظ م العطايا على قلبي رجاؤك و أ ع ذ ب الكلام على لساني ثناؤك و أ ح ب ساعه ة ساعة إلي يكون ي ف الي ق ا هاد دعاة ؤ ك ك شو تشعر الدعاة ساعه م ش ل ل ه م ا ج ل ل أعظم ع ا ط يكون ا ر ج ؤ أ ع على ذ ب الكلام ا ل س ي إلي يكون ثناؤك ساعة ساعة وأجل فيها لقاؤك اخوان الدعاء ذاته الدعاء ذاته فهمه وهذا باب عظيم من ا ل أ ب و ا ب أ ه م شيء أ ن تدعو الله تثني على الله عز وجل تصلع سلم تتخير ص ل على ت أ و ق ا ت الدعاء السحر بين ا ل إ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة عند نزول الغيث عرفته في الساعات المباركه ة لكل ساعات. إجابة شنو؟ إجابة الدعاء تتخير الأوقات المباركة والله يدعى من أي بين ليس دعاه عند من مكان من الملتزم والمقام من الملتزم لكن الركن اسمه د ه مثلث ا ل إ ج ا ب ة السلف كان بيسموه مثلث ا ل إ ج ا ب ة الصحابه ة ا ل ل و ا الحجر الرقم والمقام هنا ك والملتزم ذا الباب المحل دي كان دعيت الله ب يستجب ي لك لكن الله ب يستجب ي لك وان كنت في بطن حوت كما أ ج ا ب نبيا له من قبل في بطن حوت في ق ا ع ب د ر أ ج ا ب ه و أ ه م شيء إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة أ د ع و الله مخلصين له الدين أ خ ل ص ي دعائك و أ ت ق ن الدعاء و ر ف ع ا ل أ ك ف ل أ ن ه ورد في رفع اليدين سبعين ح د ي ث أ ل ف ا ل ص ي و ط رسالته ا ل ق ي م ة فالض الوعاء في ثبوت أ ح ا د ي ث رفع اليدين في الدعاء تدعو ترفعي د بك و ت ت م ل خ ربك و ت س أ ل مولاك ن س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من منفقها الدعاء وعرفه وسلكه ويسر إ ل ي ه ووفق إ ل ي ه نسال الله تعالى أ ن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته و أ ن يؤت نفوسنا تقواها و أ ن يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها وان يتقبل من جمعكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أسئلة. أسئلة. ألوهم عليكم. ألوهم عليكم. ألوهم. سائل يقول هل يجوز أ ن أ ع ط ي كليتي لشخص بدون أ ي جزاء أ و مال وهي لوجه الله تعالى التبرع ب ا ل أ ع ض ا ء قسم الفقهاء التبرع ب ا ل أ ع ض ا ء إ ل ى قسمين أ ع ض ا ء م ز د و ج ة في ا ل إ ن س ا ن يعني اثنين اثنين هذه على الراجح أ ن ه يجوز سن و التبرع بها وعلى قول ا ل أ ح ن ا ف وغيرهم لا يجوز بيعها بيع الاعطاء لا يجوز إ خ و ا ن ن ا ما ت بيع كليتك لكن في تجاهل و الله والفرق بين الاثنين أ ن ا ل أ و ل ى احسان التبرع و ا ل ث ا ن ي ة امتهان والله قال ولقد كرمنا شنو بني آ د م فالاولى احسان والثاني اشنو امتهان فلذلك منع الفقهاء التبرع بشنو بالكليه البيع البيع والشراء م ا يجوز لكن لكن هو المشتري ما ي ك و ن على شيء إ ذ ا اضطر لذلك يقبل م ش ك ل ة م ش ك ل ة منه أه؟ البائع يا شيخه ل ج و ز الدعاء باسم فقط بدون طلب مثل يا رحمن وما هو اسم الله ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب ي خ و ا ن ا أ و ل ا يا رحمن هذا ما د ع ا ء هذا لا يسمى د ع ا ء ولا يسمى ذكرا ل أ ن ه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم و أ م ا إ ذ ا س أ ل ت قال ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى ف د ع و ه بها يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني يا كريم اعزني كذا ف ا ت ق من الله عز وجل اسم الله ا ل ع ظ م ورد فيه أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جدا ً أ ن ه في فواتح آ ل عمران و أ ن ه في آ ي ة الكرسي و أ ن ه في دعاء ا ل ذ ن و ن والراجح أ ن اسم الله ا ل أ ع ظ م هو ن ف ظ الجلاله الله هو اسم الله ا ل أ ع ظ م وذلك أ ع ظ م ل أ ن ه لا يتكرر ولا يمكن أ ن يسمى به غيره وهو خاص به سبحانه وتعالى عرفت لذلك هو الله لذلك يقول سم الله عظم ا ل ذ ي إ ذ ا س ئ ل به أعطى إ ذ ا سئل به أ ج ا ب و إ ذ ا دعي به إ ذ ا سئل به أعطى إ ذ اجاب وإذا دعي به أ الله لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م الله ا ل جلاله ن ا م و ج و د في فواتحي ا ل ع م ر ا ن موجود الفلا ميم الله شنو لا إ ل ه إ ل ا هو في ذنون لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ف ن ا ل جلاله م ع مع معه من من التوحيد و ا ل إ ج ل ا ل لله ع ز وجل هو اسم الله الاعظم بارك الله فيكم ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته